واما إِذَا مبتلاه فَقَدَرَ رعى عليه رزقه فيا يقول فيقول ربي اهاننا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا اللمو وتحبون المال وتحبون المال حب جما كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهن يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة